يعني يدرك ده بالعفل تدركه بالعفل تدركه بالعفل ده يا احمد ما تشبكه بالعفل بالمرهور ده العادة بس يعني مع تدمان إنما الشرعي اللي ربنا يحكم بيه يقول الصلاة بدون منظوق باطلة قال ده يدرك بالعفل يعني صحة الصلاة اعتماده على الوضوء ما يدركش بالعقل ده, ده مسالة شرعية بحتة يبقى في احكام شرعية واحكام ايه تاني عقلية واحكام عادية يعني تعرف بالعادة وقلنا الحكم العادي يتخلف ولا نتخلفش يعني احيانا يبقى مش موجود ولا لازم يبقى موجود يعني كون النار محرقة من ينقودش بالطريق كل النار محرقة ده لازم يبقى موجود ولا ممكن يبقاش موجود ممكن يبقاش موجود ماشي إنما الحكم العقلي ما يتخلفش الحكم العقلي ما يتخلفش ها مثاله لسه نقول مثاله ثاني قول انت مثال ومين اللي عارف المثال الحكم العقلي كل يا عادل ما تقعدش في الطريق ولا خلاص الصلاة خلصت او بعدين الكاميرا اصلا كاميرا مالها الطريق كده كده مسدود طب نشيلها من الطريق ده حكم عادي ولا عقلي ولا <تصفيق> شرعي ده حكم غباوي ده ان انت تحطها في الطريق يبقى ايه, بقى ايه؟ هو بنى عليه ان هي في الطريق خلاص فما يعني ما عادش عارف يعدي طب وايه اللي خلاها اتحط في الطريق ده يعني ايه اللي حكم الحكم اللقرع ده حكم عادلي ده منصوب العادل اللي هو يعني اي حاجة غلط الحكم العقلي هل يجتمع ضد ذات النقيضان يعني انت مثلا حي وميت في نفس الوقت في حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده انه قول ده مثلا لون السجاد ده احمر ولا احمر في نفس الوقت المتناقضان دول اجتبعوا اجتبعوا ده حكم عقلي مش ممكن يتخلف ده ممكن يتخلف يلا انتو مش مذكرين اللي احنا قلناه يبقى ما بيش فايدة تيجي صعبة جدا جدا جدا يوا حد يريد <تصفيق> طب يلا بكمله بشوف بس انتو مستوعبين توعبين حاجة ولا تعبانين. قلعتوا ايه نايمين ولا ايه ولا مش مستوعبين ولا مستوعبين يعني ولا مش مذكرين يعني استوعبت وفهمتوا بس مذكرتوش دي قلة أدب بقى دي وهي غباوة يقلة أدب يعني شو ايه نسيم نسيم طيب ما هو الـ الـ انت بما ايه طبيب قولينا الملكات العقلية كده تنقسم الى ايه و ايه ولا هتخدوها هتخدوها فين دي. لازم تعرفها الواحد قال حفظ احد الملكات العقلية ومن اهم الامور بالنسبة لطالب الان اه لا. فنسين يبقى برضو نوع من الغباء وبرضو يعني ضعف في الملكات العقلية ها أتمنى من دلوقتي أتذكر ولا؟ آه ما همطلع هم سحبتك ااا كل وقت النوم عن برضو كذا ضعف الله صلواته ورحمةه. هلا جاب شورى على الكلام اللي إحنا كذناب لكده قبل ندخل في الأدلة. قلنا في البداية تعريف وصول الفقه. حتفكنا طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة بها أو الاستدلال بها فحاج المستفيد. دول كم باب؟ تلات طرق الفقه اللي هي الأدلة يعني الفقه. نأخذوا من أنه طرق على أمثلة يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس ما يعني وكيفية الاستفادة منها اللي هي القواعد للشيخ نبيرو على مشواري قواعد الاستدلال تستدل إما بالقال الفلاني أو الفلاني أو الفلاني وحال المستدل دا وشروط بقى المقتدر هي التلات قواعد اللي لما تنفذهم توصل للأحكام اللي هو الباب الأول بقى والرابع في الترتيب ده فاحنا هدفنا نوصل للحكم مجموعة الأحكام اللي إحنا هنوصل لها دي تسمها الفiq بالفقه هو مجموعة الأحكام الشرعية مجموعة الأحكام الشرعية بجيب بقى تعريف العملية المقتسبة من أدلاتها القضائية بهذا عن بيت بيتعرف دلوقتي عشان شلنا قبل كده بس هي مجموعة الأحكام الشرعية هي دي الفiq اللي إحنا عايزين نوصله الكلام بتاع القصود ماشي؟ وبعدين قلنا الاحكام تنقسم لقسمين اولها الاحكام التكلفية والتانية الاحكام الوضعية يقول اخبطت انت المرة اللي فاتت في الاحكام الوضعية دي تعريفها هي ايه؟ ماشي؟ خليناه الاول في التكلفية الاحكام التكلفية كم حكم؟ خمسة اللي هم اللي مطلوب من الشارع الله زايد طلبوا من الناس حكمين اما يعني طلب منهم الفعل بطريقة حتمية يعني لو ما فعلتش هتعاقب لو هو لازم تفعل ده الواجب او ان هو طلبه فعلا ولكن بغير حتم ده اللي هو المستحب او المندوب او العكس طلب منك ترك طلبا جازما او حتميا يبقى ده الحرام أو طلب منك تركه طلب غير جازم اللي هو المكروه والمباح اللي هو الشارع لم يتعرض لي لا بطلب ولا بناء يعني ما طلبش فعله ولا طلب تركه ماشي طيب الأحكام الوضعية بقى كم نوع اللي موجودين احنا قلناهم كمسة برض سبب شرط المانع الصحيح والفاسد ماشي. قلنا الفاسد هو بمعنى الباطل إلا في حكمين اثنين بس وإنه مر الفاتح حج وكذي النكاح عند الجمهور أهل العلم طبعاً في بعض الناس فرق شوية ما بين الفاسد والباطل على العموم ده مش مشكلتنا دلوقتي. يعني يعني إيه صحيح يعني فاسد الأول صحيح اللي هو بالبلد يعني بلاش يعني يا تقطع لي أفرم. يعني عبادة صحيحة يسطل بها الطلب يعني انت ما يطلبش منك تعيدها يعني لو كان الله واجبة مثلا صليتها لو حكمنا بصحتها صحيتها معناها انك مش يطلب منك تعيدها تاني لو قلنا انها باطلة هتعيدها تاني لسه ما وقعتش فلازم تؤديها طيب لو عقد بقى مش عبادة عقد ما بين اثنين لو حكمنا بالصحة يبقى موجب العقد ده ينقضي يعني الثمن يروح للبايع وصاحب السلعة تنتقل ملكيتها للمشتري ماشي؟ ده العقد ده الصحيح والفاسد أي السبب والشرط والمانع قلنا نشرحهم يعني بالبلد الأوب في بلد المدنيا البوس قلنا بالبلد بقى متعودش تقول لي يلزم ركزوا بعشان ده لحنا لغبضنا في المرة لفاسد صح؟ السبب دوت حاجة محطوطة على مال حاجه ثانيه لو وجد السبب يبقى لازم المسبب ده يكون موجود ماشي المثال اللي احنا قلنا المره اللي ايه قتل مانع لو دخل ده المانع يا مش السبب هنلخبط بقى اركز الله يكرمه ان شاء مثال على سبب ولا طقم مانع غروب الشمس مثلا سبب لدخول وقت الايه المغرب او شو ال... طلوع الفجر سبب للامساك في الصيام وغربها سبب للإخطار يبقى مفيش إخطار إلا لما تغرب ولما تغرب خلاص وقت الإخطار يبقى ده علامة دوة فهموا قايلين بقى التعريف اللي احنا قلناه مرافقت لهو ايه يلزم من وجوده اللي هو السبب يعني لو يوجد السبب يوجد الشيء اللي هو مسبب ليه ولو فوقد السبب يفقد فالبالكو الحاجات دي تسخلحات يعني لما الفقهاء او الاصليين يقولوا كلمة سبب يبقى احنا فهمنا على طول منها كل التعريف ده من فعش يستخدم حاجة مكان حاجة ماشي؟ ان الاب ولا ميرثش من الاب ايه اللي خلاه يرث ان في سبب للارث اللي هو النسب يعني الابن يرث من الاب والاب يرث من الابن في علاقة نسب ممكن توصل للارث هي دي الايه السبب لو وجد السبب دوت يبقى الشخص ده يرث طيب في سبب ثاني للارث اللي هو النكاح الزوج بيرث من الزوجه والزوجه ترث من الزوج السبب ثالث اللي هو الولاء انه لو العبد دوت انا اعتقته وبعدين هو مات ومالوش وريث انا رسل ماشي؟ يبقى الاسباب ديت ايه اسباب الارث في الشرع هم الثلاثة دول يا نسب يا نكاح يا ولائف ماشي؟ ده مثال اهو لو مفيش اي سبب من دول يعني واحد له من نسبة ولا زوجة ولا ولي يبقى فقد الاسباب كلها مستحيل يبقى واحد من الورث تمام؟ طيب لو وجد بقى السبب يبقى هيرث إلا لو كان في مانع يبقى حنا الآن السبب هو ايه؟ الحكم هيبقى موجود يعني الشيء ده هيفعل لو وجد السبب تمام؟ يبقى السبب موجود يعني زي مثلا فيه نسب يعني ده ابن يبقى كده عنده سبب انه يارث يبقى هيرث لو مش ابن ما يارثش فهمتو؟ الأسباب في الشرع ولايه لشوية حاجات كتير قوي هي الشروط والموانع دول اللي عكس بعض الشروط والموانع الاثنين والسبب كمان يتفقوا في صفة ان هم خارج الشيء يعني الارث ده اللي احنا حكمنا به ما هوش جزء منه النسب ولا الارث جزء من النسب يعني مفيش علاقه ما بينهم جزئية يعني زي مثلا الشرط ما هوش جزء من المشروط ليه يعني احنا نقدرش نقول ان الوضوء مثلا مثلا مثل احنا نعمر الفاتح جزء من الصرة او مش جزء من الصرة بس هو شرط ليها يبقى الشرط ما هوش جزء من الحاجة ولكن هو لو وجد الحاجة دي تأتي بها صحيح فيبقى الشرط بقى بالبلد هو ايه الاول بالبلد بالبلد دي من غيره الحاجة دي تبقى مصح يبقى لو احنا اشترطنا شيء لشيء لو تفقد الشرط الحاجة لا تأتي بها صحيح يبقى الحاجة دي بطيلة ماشي؟ لو وجد الشرط ممكن الحاجة دي تبقى صحيح تطبيقه على الوضوء لو توضيت يبقى صلاتك ممكن تبقى صحيح ممكن تبقى صحيح لو ما توضيتش اكيد صلاتك بطيلة هيكون مفهومة مفهومة كده يبقى الطهارة شرط للصلاة يعني ايه؟ ان لما تتطهر تقدر تصلي لو فقدت الطهارة فقط الصارم فهذا التعريف اللي هو اللي إحنا قلناه يلزم من عدمه لو ت عدم يعني مش موجود الشرط ت الشيء طب لو موجود الشرط مش لازم يبقى موجود الشيء ولا عدم يعني ما لازم شيء حاجة العكس لو موجود منع لشيء يبقى لو تواجه المنع أكيد الشيء ده مش موجود المنع عكس الشرط لو تواجه المنع أو توقف الشرط نوصل لنفس النتيجة إن الشيء ده مش موجود طيب المنع مش موجود ممكن الشيء يبقى موجود ممكن لا تمام؟ يبقى المانع هو ايه؟ ما يلزم من وجوده؟ عدم. ويلزم من؟ ولا يلزم من عدمه؟ الوجود كلمة ذاته بقى اللي اضافت في الثلاثة معناها هل هو الواحد يعمل القصة دي ولا لا؟ نخده الواحدة واحدة الشرط بنفسه لو اتعدم الشرط الشيء ده اتعدم صح؟ يبقى ينفع نقول لك المثلثات طيب لو الشرط نفسه موجود ينفع الحاجة دي مش لازم تبقى موجودة يبقى ذات الشرط ما ما يرجبش على طول العمل لازم تعمل فيه حاجات تانية تتعمل ماشي؟ نفس الكلام هي في المانع والسبب نفس الكلام لو وجد السبب وجد المسبب يبقى السبب لوحده بذاته يوجد المسبب وفقدان السبب بذاته يفقد ايه؟ المثبب طيب انثلة الشرط غير بقولنا مثلا الطهارة للصلاة شروط الصلاة منها ستقبل القبلة مثلا استقبل القبلة ده شرط لصحة الصلاة الإخلاص شرط لقبول العمل كل دي شرط معناه ايه شرط ان انت ممكن تأتي بالعمل شكله موجود بس الشرط ده حاجة منفصلة عنه لو ما قاتتش بيها العمل دوت كأنه مش موجود هو موجود حصيا يعني اللي صلى غير مستقبل القبلة مش ده صلى صلى اه بس حكمه الشرعي انه ما صلىهش يبقى الفعل موجود فعلا وُجد ولكن حكمه ان باطل ليه باطل عشان شروطه اللي هي منفصله عنه مش موجودة تمام دخول الوقت شرط الايه هو السبب مكتوب هنا دخول الوقت شرط او اخر سبب لدخول وقت الصلاة اصلا بعد كده بقى دخول وقت الصلاة شرط في صحة الصلاة فأنت ممكن اختصارا تقول إن دخول وقت الصلاة شرط في صحة على طول كأنها خطوتين يعني ماشي غروب الشمس يدخل وقت المغرب لما تصل بقى يبقى أنت حقة الشرط يبقى دخول وقت المغرب شرط في الصلاة وغروب الشمس شرط في دخول وقت المغرب فأنت ممكن من البداية تقول غروب الشمس شرط في صحة الصلاة. بس أنت لابقى تخطوة يعني ماشي والدقة بتاعت الاصليين يعني يستلزم منها ان انت مطموطش حفاظات ابدا يعني تمام؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في التعريفات الثلاثة ثلاثة؟ <تصفيق> موجودة على الجملتين برضو كل التعريفات الثلاثة على الجملتين أوه. هو بنفسه يعمل اي دي ولا ما اي طيب مثلا الحيض مانع من الصيام يعني لو صامت المرأة وهي حائض هي صامت فعلا الفعل تم بس الشيء ده فقد ليه لوجود مانع اللي هو كان ايه الحيض اللي هو أصلا خارج عن الصيام خارج عن كانون الصيام ماشي قبل ما نكمل الأمثلة يبقى دلوقتي بالوسط اللي احنا بنحكيه ده الركن ما هو الشرط ولا مانع لأن الركن لو فقد الحاجة مش موجودة أصلا يعني مثلا ركن الصيام اللي احنا ضربنا عليه آخر مثال ده هو إيه؟ إنك تترك الطعام والشراب والجماع شهوة يعني؟ طيب لو واحد صام وجانع هو ما صامش أصلا مش محتاجين بقى شروطه الصيام ما وجدش عشان ندورله على شروط ففقدان الركن يضمر أصلاً الموضوع من الأول يبقى الشيء مش موجود عشان نوصف له هو بقى نزل صحيح ولا مش صحيح ولا فاسد ولا ايه عشان كده معرفوا الركن قالوا اسمه الركن بقى جزء الماهية يعني هو جزء من الشيء بحيث انه لو فقد فقدت ماهية الشيء ما بيتش موجودة خالص وندورش بقى على حاجة ماشي انما احنا بندور امتى لما يكون البتاع اللي احنا بنحكم له شكله صح شكله صح بس ممكن يكون له شروط ما تمتش او موانع حصلت يبقى ما يجب مفهوم كده طيب عمثلة تاني الارث شرط الارث شرط شرط في ايه يعني لازم هو يكون مسلم الابن عشان بقيته السبب لانه مش شرط لانه لو مش الابن مش هيرث ولو ابن هيرث بغض النظر عن اي حاجة تانية بقى تا السبب اهون ماشي؟ لكن لو في حاجات تانية دخلة في الموضوع يعني لو اتوضيت وصليت غير مستقبل القبلة يبقى الصلاة مش صحيح رغم انت اتوضيت يبقى اتيان الحاجة دي لها الوضوء ما قدتش على طول للصلاة يبقى ده مش سبب السبب بذاته هو الوحده ولو حصل يحصل المسبب ليه لو هو ابن يارث على طول ما مش اي حاجة يعني تفصل الموضوع ده إلا لو في مانع طبعا دي حاجة تانية ماشي. نعم على على كل الجمله النص الاولاني والثاني النص الثاني ايه اه ده منع من الصيام قال قلنا انا بتصرف صح لا هي هي ماشي صح الصيام دقه طبعا بس هي هي لان يعني منع من الصيام يعني ايه هيمنعه من الاكل والشرب لا يمنح من الصح يمنح من نقش الأكل والشرب دلوقت فالجملة الأولية تتفهم هي هي زي التانية بس الأضاق صحة الصيام ببقى الله عز وجل يقول بقى إيه لما كان بيتكلم على زواج الإماء إن واحد ممكن يتجوز أمى فيقول إيه ذلك لمن خشي العنة منكم يبقى إمتى يجوز زواج الإماء لما يكون يخشى العنة وطبعا ما يكونش معاه مهر حره هو ايه اللي خلاه ييرجي يروح لزواج الاماء يبقى عشان يتجوز أما لازم يكون ما عندوش الطول اللي هو مهر الحره ويخشى العنت طيب هو لو معاهو معاهوش الطول وما يخشاش العنت ما يجوزلوش يبقى كده ده شرط فهمتوا كده الشرط حسيتوا الموضوع ما ينفعش واحد كده عماله يروح يتجوز أما لازم يحقق الشرطين الشرطين يكونوا موجودين الأول لو معاه مهر الحره ما ينفعش يتجوز أما تمام؟ لأنه مش على طول لو واحد خاشل عنت ده يبقى ايه؟ اللي ستمروش حك لازم يكتمل تاني انه ايه؟ معهوش مهر الحر تمام؟ مش شرطه انه لو خاشل عنت يبقى تجوز اه مش شرطه يعني صحة كده لو هو سبب يبقى احنا نقول لو خاشل عنت يبقى خلاص تجوز لسه في حاجات تانية ده مش سبب منعشان؟ السبب هو بيقول ايه بذاته يوجد المسبب او بذاته يمنع المسبب تمام هو لوحده يعني, يعني مفيش حاجه ثانيه معاه طيب ولكم نصف ما ترك ازواجهكم ويراعي ال بيراعي قد ايه نصف ماليه زوجته بس بشرط ولكم نصف ما ترك ازواجكم ده سبب سبب الارث سبب الارث للزوج يعني الزوج له الارث بس امتى يارث النصف إن لم يكن لهن ولد فهي لو ما ولد منه ولا من غيره ولا من اي حاجة يرث النص طب لو له ولد بياخد الربع بس لسه بيرث عشان كده فضل الزوج ده او النكاح سبب بس امتى يرث النص بشرط عدم وجود الولد لو فيه لو مش موجود الولد يرث الربع يعني وجود الولد مانع لا وجود الولد يمنعه من من النص اه يعني تمام يمنع الزوج او حجوبه يعني من النص نخص الكلام مثلا في في ميراث البنت فإن كانت واحدة فلها النص البنت بتارث عند إيه؟ النص لو كانت واحدة يعني لو كانت هي ملهاش أخوة ولاد ولا بنات بتاخد النص نص التارك صح؟ يبقى فين الشرط هنا؟ الشرط إن هي تارث النص إنها نعدم الأخوة بدأ شرط فين السبب ان البنت تارث اصلا البنت تارث بس تارث النص ولا غير النص تارث النص بشرط يبقى البنت تارث بسبب البنوة او النسب والنص في امتى بشرط ان ما يكونش ليها لا اخوة لاولاد ولابنات معقول كده ما طيب، الاستطاعة مثلا في الحج الحج مشروط بايه وجوب الحج على الانسان مشروط بالاستطاعة يعني يحج البيت من استطاع إليه سبيلا هو الحاجة الخامسة في أركان الإسلام يبقى الاستطاعة شرط في وجوب الحج يبقى الحج بس واجب على أي حد إلا لما يستطيع صح يبقى الحج واجب على كل مسلم مكلف بشرط الاستطاعة شرط الاستطاعة ده اسمه ده الشرط اللي احنا نتكلم عليه طيب مثلا القتل المانع من القرث اللي احنا قلنا عليه واحد متحقق فيه السبب الابن مثلا أو البنت متحقق فيه سبب الارث بس قتل اللي هيارث دوت عشان يرث يحصل ايه؟ يمنع من الارث يبقى الحديث دوت مانع من الارث يبقى هو لو متحقق فيه سبب ووجد المانع خلاص فقد الحكاية دي طيب مثلا واحد هيعقد النكاح او هيبيع ويشتري وهو محرم ينفع طيب ايه اللي خلاه ما ينفعش؟ الاحرام الاحرام مانع من صحة العقد لو كان واحد من الطرفين دول العاقدين محرم العقد يبقى باطل معنى انهم لا باعوا ولا اشتروا ولو كان عقد نكاح يعني ما تجوزوا كانوا لم يكن رغم ان العقد تم يعني لو كان جواز قال له اه يا زوجتك والتاني قال قبلت ولو كان بيع خلاص قال انه هو باع وانت اشتريته سلمه الثمن والخلعة كل ده كأنه ما كانش موجود ايه اللي منعه الاحرام الاحرام منع من ايه من العقد من صحة العقد يبقى العقد باطل يبقى العقد نفسه وصف بالبطلال إيه اللي خلاه وصل لكده إن فيه مانع من صحة العقد اللي هي يحرم أحد الطرفين ماشي خيب ولا تنجحه وما نكحه أبائك دخنه إيه مانع أنت يحل ليك إن أنت تتجوز غير المحارم يعني كل النخاء طيب لو كان أبوك بقى تزوجها في وقت من الأوقات يبقى يحرم عليك ماشي بدا مانع من الزواج ده يبقى العقد ده لو تم عقد باطل ويفرق بينهم ده هو ده المهر هذه <تصفيق> <تصفيق> الشفاني. آه. ما هي باي هي أصلاً الآية دي كلها ما النكاح من أول أمها حرمت عليكم وانت يحل لك ليك ينسى تجوز كل أي نساء إلا اللي في الآية دي. فلانة أو فلانة أو فلانة <تصفيق> من وما كل دي ما وانع ما وانع النكاح. <تصفيق> النساياكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وإن أنت ممكن تتجوز واحدة كانت بنت واحدة انت عاقدت عليك سيارات تتوصل في ايه بقى؟ مش عارة فعزة تتفكر شوائق مش مش مشكلة الحاجة التانية إن الشروط والموانع ممكن تقلبهم يعني لو قلنا مثلا الحيض شرط احنا قلنا علي مانع في صحة الصيام يبقى الطهر شرط في صحة الصيام يعني ممكن تعكسهم ماشي؟ لأنهم عكس بعض فعلا يعني ناخد اي مثال تاني مثلا الاخلاق شرط في قبول العمل لو قلبناه الرياء شرط في او مانع في قبول العمل ماشي كان؟ اتمنى يكون الموضوع واضح بقى بالامسيلة دي منزمة الاحاديث موجودة بيصوروه منزمة تهذيب مثل التحويل يا الحمد لله منزمة التحويل اللي مش معاي باي اني اه خطه ثانيه من 6 ل لتن... من 7 ل 12 لازم نتحن في المره الجايه المره الجايه نتحن ان شاء الله لا ان شاء الله خالص خالص نخلص سبب للطابول لا لان في شرط ثاني لي؟ يعني انت لو مخلص ولسه ما فعلتش او فعلت على غير السنة لو احنا قلنا اخلاص سبب بيبقى زي اللي يقول كده انما الاعمال وبالنيات من غير ما يقعد يقدر لو نويت يبقى عمل فلقى اخلاص يبقى قبل منك لا؟ لسه هتعمل بقى الاول هتعملوا على السنة وبعد كده يقبل يبقى الاخلاص ده واحد من الشروط ماشي؟ شايفش معايا يا سلام مرة جاية يبقى لكم طيب علاقة هنا <تصفيق> طيب الجمع مشروط بالمشاقة ولا المشاقة سبب ليه يعني احنا نقول مثلا المشاقة سبب الجمع ولا المشاقة شرط للجمع جمع الصلاة طبعا احنا بلكلم عليه هو اولا ايه نروح مسألة لها العصعب شوية السفر نفسه سبب ايه القصر ولا شرط للقصر الموضوع بقى يبقى صعب قوي صح اه من بلاء السفر والقصر خلينا في الجامعة لان القصر في ناس بعض الناس قالوا ان هو يعني واجب اصلا مسافر فخدنا من دي عشان الخلاف خلينا في الجامعة الجامعة ممكن في الحضر بالمشقه وممكن في السفر لان السفر ما ضمنه المشقه يبقى الجمع ده هيحصل لو المشقة حصلت يبقى المشقة شرط ولا سبب او لم تفعش تبقى سبب ليه؟ لان في شروط تانية صح؟ لو ما ملقناش شروط تانية يبقى المشقة ممكن تبقى سبب وقت ما المشقة تيجي مش هيحصل يحصل جامع ده مش سبب اكيد طيب المشقة ممكن نقول عليها سبب للجامع بصراحة للجامع ممكن بس هما حطوا بقى حاجتين تانيين في الأحكام الوضعية تخرجنا من الأزمة اللي هو الله بطل اللي عملها المثال ده اللي هي الرخصة والعزيمة يبقى بعض العلماء قالوا أن الأحكام الوضعية سبعة الخمسة اللي احنا قلناهم الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع ومعاهم مين العزيمة والرخصة الرخصة هي ايه أنك تعدل عن حكم لحكم أخف منه مع بقاء التكليف بالحكم الأصلي هنقولها تاني بقى إيه؟ قبل ما نقرأ النص اللي مكتوب يعني المكلف بالجمع يا بلاش الجمع دي خلينا في الصيام واحد غير قادر على الصيام بيعمل ايه بياخذيه صح لو غير قادر على الصيام في رمضان ياخذ مكانه يضل بقى اللي هو الايه يدي الصيام طيب هو مكلف بالصيام ولا مش مكلف بالصيام مكلف بالصيام ايه اللي نقلوا عن التكليف ده حاجه تانية؟ حاجة معينة الحاجة دي سموها رخصة ليه سموها رخصة؟ ما سموهاش سبب عشان هو لسه مكلف بالأولاني يعني هو عليه تكليفين واحد منهم ما أخف من الثاني ممكن يعدل للأخف لو وجد الحكاية دي فسموها رخصة طب لو فعل الأعلى يقبل منه ولا يمقبلش يقبل منه لكن احنا لو قلنا ان هو سبب لو قلنا ان المشقة في الصيام رمضان سبب هو يفدي يبقى لو صام ما يقبلش منه فهمتوا؟ هذا مش موجود تاني الرخصة اللي موجودة في الصيام الواحد لو عنده مشقة بيعمل ايه في صيام رمضان بدل ما يصوم ويشق عليه جدا هو ممكن يصوم بس يبقى شقة عليه جدا بدل ما يصوم يدفع اللي, اللي يطلع بقى اللي هو الاطعام والكلام امتى ينتقل للاطعام ينزل من اعلى دوت للأدنى من التكليف للتكليف التاني لو الحكاية دي موجودة اللي هي المشقة يبقى المشقة بقى سبب ليه هو ينتقل من ده ده لو قلنا كده يبقى الاولاني ده انتهى خلاص يبقى لو صام مش مقبول منه زي مثلا لو قلنا ان الحيض او ايه الحيض مثلا سبب لعدم الصيام لو صام ساعتها ما يقبلش قلنا كده هو مش سبب هو انا بقول يعني لو قلنا ان هو سبب شرط للاتعام ماشي بس الصيام الاولاني مكلف بيه ولا مش مكلف بيه لسه مكلف بيه ما مكلف بده او ده في <تصفيق> نفس كده لما ليه؟ ان انا صرت صح بدل عن الصيام صح؟ اه <تصفيق> ما هو بدلاً عن الصيام دي ما تخليها على طول على بعض كده اسمها وقت بعض الناس ما قالوش اصلا الكلام ده يعني قالوا اللي هو اشترطه زي ما انت بتقول كده بس تبقى الموضوع طويل فالرخصة في الاخرية التي تعرفها ايه؟ ان واحد ينتقل من تكليف لتكليف اخف منه بسبب سبب معين غالبا السبب ده هو المشاق الغالب يعني الا بقى في حاجات تانية بس مع بقاء تكليفه بالأولان هم؟ التعريف بقى هنا هم؟ نرى بقى تعريف المنضرب كان الوضعية سبب ان هذا خاص ان انا صحيح البقى. الرخصة هي هي ما شرعه الله في الاحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصه تقتضي هذا التخفيف ماشي ده اللي أنا عايزين نحافظه بس اللي انا بقول هو الانتقال من حكم الى حكم مع بقاء التكليف بالحكم الاصلي عشان يبقى صحيح هنكتب ايه النقطه ولا بقا Mukalaf nua ngamelu ah, lagiat mayu fdi. Jika fda, jiba kelas mush mukalaf. Bahawa anda dafir f tahiir nua, ia ngamel Tani bade l Aul, lama iku nihil masakta. Ache. Aku agak takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. انت مكلف بالأول، يسقط التكليف ببفعل الثاني. أنت لسه مكلف بالصيام، بس يسقط عليك التكليف بالصيام إمتى؟ لو دفعت الفداء، ماشي. او تصومه، يعني واحد لا صام ولا فد، وهو عليه دلوقتي عنده المشقة دي. مكلف بالصيام ولا غير مكلف بالصيام؟ مكلف بالصيام او بالثاني. يبقى ليش لسه مكلف بالصيام؟ لو قلنا بقى إنه مش مكلف بالصيام، ده بقى ما يبىش بخت. يعني انتقد خلاص من دلدة. ماشي زي ما بعض الناس قالوا كده في الايه القصر القصر دوت بعضهم قال ان هو رخصة معنى ان هو رخصة يعني ايه بقى يعني ممكن تصلي قصر او تمام تمام طيب بعض الناس قال ان هو مش مش رخصة ولا حاجة هو السفر قصر يبقى اللي يصلي تمام في السفر مش مقبول ده طبعا قليل ما اهل بس اللي ما قالش ان هو رخصة قال كده في المسألة دي ماشي طيب في هي ما شرعه الله أصالة في الأحكام العامة يبقى الحكم الأصلي اسمه العزيمة م? ما شرع هي ما شرع الله من الأحكام في لا في الرخصة ما في العزيمة ما كتبش ماشي مش فاهم هي ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف يعني العزيمة ده هو الحكم الأصلي اللي إحنا هننتقل عنه لحكم تاني بالرخصة ما مفهوم؟ الضويات الصيام في المثال اللي ا Guid نقوله، نقول الصيام ده هو العظيمة يعني لما يقوله ياخذ بالعظيمة يعني اخذ بالحكم الأصلي وبعدين ينتقل منه للرخصة لو هو أخذ بالرخصة دي يبقى امتى ياخذ بالرخصة لو هو عنده المشقة دي لو لو فعل الفعل الأصلي يبقى كده ده أخذ بالعظيمة لو فعل الفعل البديل يبقى ده هو إيه مفهوم قدره ان الطلاب على مثلا البداء والانتقال على المشتقه الاثنين والانتقال الاثنين الفعل نفسه اللي هو الفداء دوت اسمه الرخصة اللي هو فعل الرخصه او الانتقال من الفعل ده للفعل ده في التكليف ده اسمه الرخصه او التلخص يعني بيتقال على الاثنين ما هي المشتقه هي الانتقال سبب الانتقال من ده هو المشهر سبب الانتقال سبب الرخص الرخصة, يعني سابر الرخصة. سابر الرخصة. اللي هي البداية الاثنين دول اسمهم الرخصة ايش مش مشكلة ماشي هاتفهم ها كده بعض العلماء اضاف هكاية الرخصة والعزيمة ديت لموضوع الايه الاحكام الاحكام الوضعية طيب هنا بقى يحصل الاختلاف اللي بعضنا كان بيردده زمان هو القصر في السفر عزيمة ولا رخصة والجمع كالسفر عزيمه ولا رخصه خلينا في الجمع الاول الجمع عزيمه ولا رخصه رخصه معنى كده المسافر المتم اسف المسافر اللي هيصلي كل صلاه في وقتها من غير جمع ده اخذ بالعزيمه بالحكم الأصلي صح بالحكم الاصلي مش معنى العزيمه هو الحكم الاشد صح احنا قلنا العزيمه هي ايه الحكم اللي ربنا عز وجل أنزله اصاله واللي بدل عنه هو دا الرخصة ممكن اللي بدل عنه ده يكون اكتر عشان كده بقى المسألة اللولية بقى اللي فيها الخلاف السفر اللي يأخذ بالقصر دا يبقى فعل العزيمة ولا الرخصة بعض الناس قالوا ان الحكم الاصلي الصالة في السفر هو القصر يبقى القصر هو الاصالة يبقى هو دا العزيمة هو دا المرجوح لا الرخصة يصلي تمام لانه ما قالوا إن التمام مجائز برضا بس يبقى الاوجب هو القصر مش التمام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 ان الافضل للمسافر القصر بس مش عارفين يقيفوها على الاصول وده كتير لان ممكن يعني في الاصول ان خلافات في الاصول حتى يروحوا لا في حاجات تانية بقى يعني, يعني لازم تتناقش يعني لو في الج... لو في في مسجد وفي جماعة الافضل بيصلاه الجماعة ولا القصر ده ترجيح لكن هو احنا بنتكلم الناس دول يقصروا ولا يتمهم كلهم مسافرين يقصروا ده ده الافضل في السفر يصلوا جماعة ولا منفردين في السفر ولا في الحضر يصلوا جماعة، صح؟ طرقيح بق هو اللي مسافر والبقي مقيم يصلي في الجماعة ولا يصلي منفرد منفرد قاصر ولا جماعة متهم للطرقيح. أشيء دي قصة. حسب حال المكلف الرخص أثوب أو العزيمة أثوب حسب حال المكلف الغالب إن العزيمة أثوب بس لو المكلف ده. لو خد بالعزيمة يشق عليه حاجات تانية فيفقد حاجات يعني أحوال أخرى يبقى ياخد بالرخصة أحسن بس يعني لو فكرنا فعل واحد لواحده ولا والعزيمة العزيمة يصوم ولا يفدي صوم بس لو هيصوم وضيع بقى كل رمضان لا مركز يقرأ ولا ي... احنا كده بناخد بالملابسات الموضوع يبقى احنا نقول لده خد بالرخصة عشان ده أثواب لك إجمالاً لكن الفعل لوحده الرخص افضل من العزيمه العزيمه لا لو الفعل ده بذاته لكن اكيد طبعاً اخذ بالرخص او العزيمه هيؤثر على حاجات تانية فقبل الفتوى تفكر في اللي هياثر عليه <تصفيق> يحب ان توت رخصه كما يحب ان توت عزائمه عشان النظر للحاجات التانية <تصفيق> مش لوحده مش مش لوحده هو واعمل للرخص وخلاص لا <تصفيق> يعمل مثلا ايه واحد مسافر الجمع رخص صح لإنه فيش مشقة خلص في السفر له الجامعة ولا فيه ملوش آه طا ورايح رائح فانتظية يعني يعني هو الطيارة ومكيف وما هوش تعبان ولا أي حاجة. له الجامعة له الجامعة برضه. لأن السفر مظنة المشقة. هو ما فيش مشقة. يأخذ بالرصة العربية العظيمة. يأخذ بالرصة مشكلة لو صلى يعني مجموعة ما فيش مشكلة. بس لو صلى كل صلا منفردة من غير جامعة أثوب. ماشي. بس هو بقى لو خي مسافر في مشقة. بيسافر بقى و يخط برضه في الفعل ده اللي هو أسوب برضه يبقى الفعل للوحده يبقى أسوب بس يضايع مصالح تانية يعمل كده و لا يجي الحادث اللي انت بتقوله يحب ان تقطع رخص و يحب ان تقطع عزيمة اي صيان يعني يعني ما تتكلمش ان الرخص ديت من قلة الديانة يعني اللي يأتي بالرخص لسه متدين بس يبقى بيأتيها وهو فهم هو بيأتي بالرخص ليه؟ ماشي طيب كده يبقى احنا خلصنا الباب الاولاني في اشكال طيب. هو الباب الاولاني من اربعه قال بص هو ما يجيش العشر دايما يعني وقته كده صغير كده لو ما فيهوش غير كده هم التعريف الاحكام دي بيبقى عليها شويه مناقشات الادله الادله ديت اللي هي الحاجة اللي احنا هناخد منها الدليل نعم قل صوتك مال الرك ليه ايه نحن نسألين يا عمه طولنا ان الشرط والمانع والسبب ده حاجة برا الشيء اللي بنحكم عليه براه خالص فممكن واحد يصلي بس غير مستقبل القبلة هو صلى ولا ما صلىاش الفعل موجود يعني اللي يحكم عليه الفعل الصلاة موجود بس لسبب او شرط او مانع خارج الصلاة حكمنا عليه بالفساد تمام يبقى ساعتها استقبال القبلة اللي هي برا الصلاة نحكم على الصلاة اللي شكلها صح بأنها باطلة أو الحيض اللي برا الصلاة نحكم على الصلاة اللي شكلها صح إنها باطلة بس الركن ما هوش براها الركن لو مش موجود الشيء نفسه مش موجود فإحنا مش نحكم على حاجة يعني مش حاجة نحكم عليها أصلاً ماشي يعني واحد صام وكل وهو صائم هو كده مش صائم أصلاً عشان نقول هو حكم الصيام ده ايه فماكيش حكم واضع نحطه لفقدان السر الركن فقدان الركن ينسف المسألة من الأول ماشي؟ بس دي. طيب قلنا الأدلة دي اللي هي الأدلة اللي يستخدمها الأصليين عشان نطلع منها الحكم بما أن نحن مقصودنا أحكام شرعية يبقى ننظر في الأدلة الشرعية الأدلة الشرعية هم القرآن والسنة والإجماع والقياس الأربعة دول مجمع عليهم في كل المذاق ماشي خلاف بسيط جدا في, في الإجماع وغير منظور إليه فنعتبر أن الأربعة دول مجمع عليهم يعني بأن خلافهم يعني ما مش معتد القياس ما فيهش خلاف في أصل المسألة هما يعودوا ينعشوا شوية هو ممكن يثبت الـ الـ الـ الـ الوصول للقياس ده مستحيل يعني الإجماع ده مستحيل القياس ما فيهش خلاف إلا برضو اللي هو الخلاف الصغير اللي وقت عن حزمه وهم ما يعتدش بقولهم فالخلاف في الخلاف الأجمعية ماشي؟ بعض المذاهب بقى اشترط حاجات زي ايه ده عند الأربعة دول وبعضهم لا ماشي؟ خلينا في الأربعة الأول القرآن الكريم طبعا هو ده أصل الشريعة أساس الشريعة هو القرآن ومفيش عاقل يقدر ينكر يعني مسألة إن إحنا الأحكام الشراعية نقدم القرآن في حد ممكن يعني يقول كده؟ في المسألة خالص يعني ماشي النقاش يجي من أول السنة السنة دليل ولا مش دليل قطعا دليل طبعا هو في المرتبة التانية عن القرآن ولكن السنة جات لها وظائف كتير أول وحدة موضحة للقرآن يعني ممكن القرآن يوجد الدليل زي ما احنا هنقرم الحاجة موجودة في الوزايا وجوب الصلاة بس القرآن ما فيهوش لا عدد الركعات ولا الشروط ولا الموانع بتاعة الصلاة بالتفصيل فيبع السنة تفصيل لحكم موجود في القرآن او ان السنة تنشئ حكم اصلي مش موجود اصلا في القرآن حكم مش موجود خالص زي مثلا ميراث الجدة مثلاً. او الجامعة في الزواج ما بين المرأة وعامتها مثلا او خالتها مش موجود في القرآن فإنشاء حكم أصلي ده برضو ممكن السنة تعمله ممكن السنة تخصص حكم في القرآن او تنسخه ترغيع يعني الحكم في القرآن جاي بكذا وتيجي السنة تقول إن الحكم ده لا وده على حكم تاين ماشي؟ ممكن السنة تنسخ في القرآن او لا دي بقى هم نتكلم فيها في النصف ماشي؟ فيها شوية شوية خلاف كده تمام يبقى السنة ممكن في التفصيل أو في إنشاء حكم جديد أو في تخصيص حاجة عامة في القرآن أو غير يبقى السنة هتعامل معاملة القرآن تماماً طبعاً إحنا نتكلم على السنة في إيه الصحيح أولاً وعشان يعني عشان يعمل بيها لازم تبقى صحيح وبعد كده بقى ننظر في الأذين دي لإن السنة تنسخ لا لا. القرآن؟ آه، لان في ناس أنكرت السنة. أيوة ما شبحنا حتى اللي دول ما انكروش سل القرآن ولا كنا خرجناهم برا يعني كل أشخاب الملة ما بين ما ما أنكروش ما القرآن. <تصفيق> <تصفيق> يعني شوية يعني <تصفيق> لسه على الخط ما <تصفيق> طبعا لو اس بقى يعني لو قيم عليه الحجه يا سلام ماشي هو يعني طبيعي ان هو مش مسلم يعني لو لو قدمت الا لا طبعا ان هو مش مسلم الاصل انه هو مسلم هو مسلم يبقى خالد لو عمل كده لازم نقيم عليه الحجة الاول قبل ماك فهو طول هو بيقول كده لسه فلسة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده في الحديث قال إيه؟ يجي راجل متختخ وشبعان على أريكتو مضجع على أريكتو كل الأوصاف المذنوة في الأكل والسر ويقول إيه بقى ما وجدنا في هذا يعني يأتي بالكتاب اللي وجدناه في الكتاب نعمل بيه وغيره ونجدعه بيه قال إني وطيئة القرآن ومثله معه نبقيت الحديث فالنبيه أصلا بيثبت مسألة حجية السنة وإن فينا ختيجي طول إن ما فيش يعني السنة والكلام طيب نقربها الكلام اللي جاي على إيه؟ على القرآن الأول وهو أساس الشرع القرآن الكريم وهو أساس الشرع الذي بنيت عليه أحكامه وأصلها وينبعها وكل ما بين دفتي المصحف ثابت ثبوتا قطعيا لا شك ولا ريب فيه بطريقة بطريقة التواتر القطعي الأول ثابت ثبوتا قطعيا اللي هم بيسموه الثبوت المتواتر يعني ايه بقى متواتر اللي هو نقل هناخده بقى في مصطلح الحديث انه هو نقل جمع عن جمع مجموعة من الناس عن مجموعة تانية من الناس عن مجموعة تانية من الناس من اول السند لغاية اخر يعني من عصرنا لغاية النبي عليه الصلاة والسلام يحيل العقل لطواطؤهم على الكذب او الخطأ لا يتفقوا على كذبة ينفع ولا يقدروا يغلطوا نفس الغلط حتى لو كان هم يعني الجمع ده مش لازم يكونوا ناس قياء قياء يعني هم مجموعة من الفاسقة افترضنا ان هم مجموعة من الفاسقة بس هم بالكفرة والتنوع والاختلاف في المكان بحيث ان هم مستحيل يتفقوا على حاجة واتفقوا يبقى ده اكيد متواكس ماشي توحيل العادة لا العقل العقلة ما علينا ان اشتفق بسبب من العقل اللي عم يعني ماشي كده؟ بدأ التواقف طبعا صدنا نظل بقى نسأل قياه ولكي كل القرآن اللي موجود في المصحف الحالي متواتر وبعد العلماء بقى إيه قالوا إيه هي القراءات المتواترة إيه هي القراءات الأول دي القراءات تعريف القراءات الأول الأول إيه الأول الروايات وبعدها القراءات قبلها الأحرص بقى لو هنجب من الأول ايه الاحرف ايه سبع احرف ايه سبع احرف من بتاع قبيله يعني والله معلينا الاحرف اه انت بتسمع الاول هي ديت الطرق اللي نزلت عليها القرآن يبقى كل ايه من القرآن ممكن تنزل بسبعة صور مختلفة هي نفس الايه بسبعة صور مختلفة وبعد كده اختلف بقى العلماء هل السبعة احرف دول اتنسخ منهم شوية وفضل لنا واحد بس يعني كل القراءات اللي عندنا ده هو حرف واحد ولا هم نفس السبعة اللي اورثوا بعد كده الروايات والقراءات ما يفرقش حاجة لأن هم من اللي فضل ده اللي متفقين ان هو قرآن القرآن بقى اللي مش منسوخ اللي هو ما تغيرش لأن بعض القرآن كان تتشال الآية أو حكمها هي الآية تفضل والحكمها هو اللي يتنسخ نضرب أمثلة لما نجي للنسخ عندي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان خلاص القرآن تم على صورته لما تم على صورته ما كانش على نطق واحد في بعض القراءات أو الروايات بقى كانت تبقى بنطق ورواية على نطق مختلف لنفس الموضع نفس الآية يعني الروايات دي كلها مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي يبقى هو عليه صوتا صوت نفسه قرأها كده وقرأها بالطريقة الثانية لا ممكن يكون الكلمة كلها متغيرة زي ت ت تبينه تثبتوا يعني المثال المشهور بتاع صورة الحجارة جاءكم فاسق بناء فتبينه طريقة تانية فتثبتوا كلمة تانية خالص من معنى متشابه متقارب بس حاجة تانية ماشي فيبقى الرواية الأولى والثانية والثالثة والسبعة لغات السبعة وعضهم قال العشرة دول كلهم منطقي من النبي عليه الصلاة والسلام وانتقلوا بطريقة تواتر يعني كش ولا واحدة منهم ولا لفظ منهم عندنا شك ولا واحد في المليون إن النبي عليه الصلاة لم ينطق به هو ده القرآن اللي توفى عليه النبي عليه الصلاة والسلام عنه وكان ثابت لم ينسخ اللي هم مين القراءات السبعة أو العشرة؟ عشان الكتب بس كتبوا سبعة في الأول ووقف وقالوا لا ده هم السبعة وكملهم له عشرة فهم عشرة احنا معتقدين ان هم العشرة بس قصدي الكتب كتبت يعني بعض الناس لما كتبت في الأول أول كتبت كتب في, في القراءات جمع سبع قراءات بس وظن ان هو يعني خلاص للعشرة لا لا لا. <تصفيق> احنا نقول العشرة العشرة هم المتوترين سبع دول وثلاثة ثانيين هو عليه. عليهم نحن عندنا عشر قراءات متوترة مع أننا رأى دول روا عن مين ومساء المهم من العشرة دول هتلاقي قراءات مختلفة في العشر قراءات كل القراءات العشرة دول بطرق اختلافاتهم كلها كلها نطق بيها النبي عليه الصلاة بنفس اللفت ونفس الكرفية سواء كان الاختلاف دوت طريقة في النطف أو اختلاف في التشكيل يحل المعنى أو اختلاف في الحروف تمام؟ حتى لو اختلاف الكلمة ممكن تبقى في كلمة زيادة في التراث ماشي؟ سيدنا عثمان بقى لما جمع المصحف عمل منه ايه زين؟ اقول لك امستنى بقى جامع المصحف عمل ايه؟ جامعوا جواه رسم المصحف اللي يناسب. القراءات المتواترة كلها هم طبعا ساعتها ما كنش عارفين ان هم عشرة عشرة دول اللي هم الرواية اللي هم في العصر الثالث يعني كل المتواتر اتكتف في الست مصاحف فا ما هم الاثنين دول ما كانش في نقط فهي كلمة واحدة القارئ هو اللي بينطقها يا كده يا كده هم عارفين ان الاثنين متواترين ليه هيكتب الستة الستة مصاحف مختلفة عن بعض رسم الستة مش متطابق رسم الست مصاحف مش زي بعض ماشي؟ جمع كل القراءات المتوترة في رسم المصاحف دي الستة اللي عملوهم بعد كده اللي يقرأ بقى مخالف للمروي مطقن يعني هو حفظه عن واحد رواه غلط وخالف التواتر المنطوق يبدأ برا الكلام بتاعنا لو خالف رسم المصحف او واحد من الستة يعني يبدأ برا كلامنا ممكن يخالف المصحف اللي في دي نحن لان ده واحد منهم لكن ممكن ان ولو وثق واحد تاني خلاص ماشي كده القصة ماشيه ولا ايه بعد كده نعم عايز انسى ايه حاصل داخل عباسيا مثل من عباسيا طب على عباسيا القرآن طيب وكمان صح بينا خلص القرآن كله الساعه 9:45 خلاص عرفنا ده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب بعد كده جيه العصر الاول اللي نقل عن الصحابة يليه عصر الرواه وبعدين العصر الثالث اللي هم القراء اللي هم العشر قراءات ماشي يبقى مثلا الرواه اللي في دينا دي حفص عن عاصم عاصم ده من اتباعي التابعية ماشي وبعد كده هيبقى قدامه اثنين على النبي عليه الصلاة والسلام لغاية حقص القراءة متوترة معنى متوترة يعني ايه يعني الجيل الاول قرأ القراءة ديت عدد كبير جدا لدرجة انه مستحيل يتفق على خطأ او الكذب والجيل اللي ورانا نفس الكلام واللي ورانا في الكلام لغاية حقص بعد حقص خلاص بقى الموضوع يعني بقى منتشر انتشار يعني اوسع من اللي قبل كده القراءات الشاذة اللي هي ايه بقى اللي اتخرم فيها التواتر يعني في جيل يبقى الرواه فيه عددهم أقل بس كلهم صحاح يعني يبقى وكأنه شبه الحديث الصحيح كده بس ما وصلش للتواطر يعني مثلا يكون كل اللي رووه في المدينة فيقولوا إن دوة العقل ما يحلش تواطقهم على الكذب بأول خطأ ممكن كلهم يكونوا المدينة كلهم بينطقوا الكلمة دي غلط أو يكونوا كل دول يتفقوا أنهم يجدموا إحنا بغض النظر عن الأشخاص طبعا يكون الرواكل كلهم في مكان واحد أو عددهم قليل فممكن يتفقوا إن هم يقولوا كلمة غلط فدي يسموها إيه؟ قراءة شاذة بس تبقى القراءة الشاذة صحيحة بس مش متوترة أو إن القراءة الشاذة تكون متوترة ولكن ده مش موجود يعني فرض جدلي ومخلف الرسم المصحف وده مش موجود لا يجوز العمل بيها بقى قراءة الشاذة بس ما يقرأش بيها في بالصلاة يعني مش متوترة تقول ان هو قرآن ولكن مش متواتر لا طبعا ما تقدرش تقصى من الدين هازل على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح زي الحديث الصحيح حديث صحيح نظر نقص من النبي قالوا بنسبة 95% مثلا ايوه لكن مش بنسبة 200% حد ينصى صحيح بلفظه ده بالتعريف ده بالزبط بنقص الصيغة دي لا ما نقدرش نقصه المتواتر المتواتر مستحيل يكون لفظه او معناه ماه ولا تشكيلة ولا أي حاجة لأنه ده معنى التواتر إنما الحديث اللي هو غير المتواتر يسموه حديث الأحاد أو القراءات الشاذة ممكن يكون فيها اختلاف ممكن يكون فيها اختلاف ولكن طبعا هي مش غير غير الضعيف الضعيف بقى والموضوع والحاجات ديت اللي هو ناقله غلط كملكمال التكخير دلوقتي؟ ينكرها يعني <تصفيق> إيه؟ ينكر العمل بها؟ زي ممكن حدث صحيح؟ كده ممتد. يا عزواله يا عزواله يا عزواله يا عزواله يؤمن يؤمن ان الله وجاء بيه النبي عليه السلام بطريقة غير قطعية يعني ممكن ما يكونش جاء بيه ممكن الاحتمال للثقائم ما قطعناش يقينا ان هو اتى بيه ماشي؟ يبقى طريقه الموضوع الثبوت القطعي دوت هو موضوع التواتر اللي احنا حكينا دوت انه يبقى جمع عن جمع مش نقوله تاني بقى في الحديث ركزوا في الموضوع ماشي السنه فيها نفس الكلام مش هنقرا الكلام بس نقول نفس الكلام السنه تنقسم لايه الحديث متواتره ودي اعلاها شبه حديث المسح على الخفين كده ده حديث متواتر لغاية ما حط الكتب بتاعه البخاري ومسلم نقلوا جمع عن جمع عن جمع بحيث يحيل العقل اتفاقه على الخطأ او الكذب او حديث الاحاد اللي بيسموه اي حاجة بقى بعد كده ممكن الاحاد ده يبقى صحيح ممكن يبقى مشهور وضعيف وغريب الحاجات بقى اللي هنأخدها بعد كده يبقى الاحاد ده اللي هو ايه غير المتواتر ماشي لو كان بقى الاحاد ده نقل بناس نثق فيهم عدلا وضبطا ضبطين يعني فهمين وبيقولوا بيقولوا ايه وحفظين وصيف فل وهماش متهمين في ديانتهم يبقى احنا مش محتاجين بقى العقل يحيل عشان ناخد منهم يعني هو يا مليون واحد ينقلوا يا امي مش نتكلم لا ممكن لو واحد موثوق فيه نقل يكفينا وكافي في المسألة ديت حديث إنما العمال بالنيات فالحديث دوت حديث كلهم روعا واحد بس لا مش عمر عمر داد دليل عمر عن واحد كمان يعني اللي خاد عن عمر واحد والباقي كل الرواه عن الواحد ده يعني ما حدش نقل الحديث دوت من الصحابة إلا عمر وما حدش من التابعين نقلو إلا زيد عن عمر بس كم بالرغم من كده معمول به ومن أحصحها حالي هم؟ صحيحة هه بس صحيح ماشي نبدأ سنو عمر وجاء إن شاء الله حمدك شراء الله